فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم حتى إذا أفخنتمهم فشد الوثاق فإنما من بعد وإنما في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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيِّنَ له سوء عمله مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَا بِكَ وَلِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُ لَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نُزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَدُكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ رأت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعته وقوله معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 فأخط الله وكرموا رضوانه, رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفته بسيماهم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 لكم <تصفيق>